فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروع والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج هد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جديدات وحب الحصيد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 وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد ذي الخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد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 وَلقد خَلَقنا السَّماواتِ وَالأرضَ وما بينهُما في سِتَّةِ أَيَّامٍ وما مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وَقَبْلَ الغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَبْدَ وَالسُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نحيي